الذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا مما بين يديه إن الله بعباده خبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اشتقينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصب ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدل يدخلونها يحلون فيها من أساور من بهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حليل وقالوا الحمد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 عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكّر وداكم النذير فذوقوا فما للظالمين من المصيد إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه علِم بذات الصدور.